الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين أما أم بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى ايراد الأحاديث في ذكر كيفية تفرق العباد عن موقف الحساب وما إليه أمرهم يصير ففريق في الجنة وفريق في السعير قال الإمام البخاري بسنده عن ابي هريره رضي الله عنه أنه قال قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقولوا أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب جسر جهنم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفيه كلاليب مثل شوك السعدان أما رأيتم شوك السعدان قالوا نعم يا رسول الله قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالى فتخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرجه ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفوهم بعلامات آثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخ فيخرجونهم قد امتحشوا متحشوا متحشوا قد امتحشوا فيصبوا عليهم ماء يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا رب قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار فلا يزال يدعو الله فيقول لعلك إن, لعلك إن أعطيتك ذلك تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيصرف وجهه عن النار ثم يقول بعد ذلك يا رب قربني من باب الجنة فيقول أليس قد زعمت ألا تسألني غيره ويلك يا ابن آدم ما اغدرك فلا يزال يدعو فيقول لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيعطي الله من, فيعطي الله من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره فيقربه إلى باب الجنة فإذا رام فيها سكت ما شاء الله ان يسكت ثم يقول ربي ادخلني الجنة فيقول او ليس قد زعمت الا تسالني تسألني غيره ويلك يا ابن آدم ما اغدرك فيقول يا رب لا تجعلني اشقى خلقك فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها فإذا دخل فيها قيل له تمنى من كذا فيتمنى ثم يقول له تمنى من كذا فيتمنى حتى تنقطع به الأمان فيقول هذا لك ومثله معه قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة وقال أبو سعيد من الخدري جالس مع أبي هريرة لا لا يغير عليه شيء من حديثه حتى إذا انتهى إلى قوله هذا لك ومثله ما قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وعشرة أمثاله قال أبو هريرة ما حفظت إلا مثله معه وهكذا رواه البخاري من حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري به, به وزاد فقال أبو سعيد أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله وهذا الإثبات من أبي سعيد مقدم على ما لم يحفظه أبو هريرة حتى ولو نفاه أبو هريرة قدمنا إثبات أبي سعيد لما معه من زيادة الثقة المقبولة لا سيما وقد تابعه غيره من الصحابة كابن مسعود كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى قال البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر إذا كان صحوا قلنا لا قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤيتهما قال ثم ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل الهه مع آلهتهم حتى لا يبقى إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب ثم يؤتى بجهنم تعرض كانها سراب فيقول لليهود ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزير ابن الله فيقول لهم كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فيما تريدون قالوا فما تريدون قالوا نريد أن تسقينا قال فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فيقال ما تريدون فيقولون نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون فيها حتى لا يبقى إلا من كان يعبد الله تعالى من بر أو فاجر فيقال لهم ما يجلسكم وقد ذهب الناس فيقولون إن لنا إلها كنا نعبده فارقنا الناس ونحن أحوج منا إليه اليوم وانا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون واننا ننتظر ربنا عز وجل قال فياتيهم الجبار عز وجل في صوره, في صورة غير صورته التي راوه فيها اول مره فيقول انا ربكم فيقولون انت ربنا ولا يكلمه يومئذ الا الانبياء فيقال هل بينكم وبينه علامة تعرفونها بها فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا يا رسول الله وما الجسر قال مدحضه مزله مزله مزله عليه خطاطيف وكلاليب وحسكه وحسكه مفلطحه لها شوكه حقيفه تكون بنجد يقال لها السعدان المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا فما أنتم بأشد لمناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوهم ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدميه وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقولون اذهبوا فمن وجدتم فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه فيخرجون فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرج فأخرجوه فيخرجون فيخرجون من من عرفوا قال ابو سعيد فان لم تصدقوني فقراوا ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها فيشفع النبيون والملائكه والمؤمنون فيقول الجبار عز وجل بقيت شفاعتي فيقبض قبضه فيخرج اقواما قد تحشوا فيلقونا في, نار في نهر بأفواه الجنة يقال له نهر الحياة فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه بسم الله الرحمن الرحيم نحن ذو الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمال لمن يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثارا وبعد في هذا الحديث دليل على أن كثيرا من المسلمين يدخلون النار لأنه أخبر أن النار لا تأكل مواضع السجود ومواضع السجود يعني الانف والجبهة والراحتين والركبتين وأطراف القدمين وهذه العلامات التي يعرفونهم بها ما فيها أن المؤمنين يشفعون لاخوانهم وبعدما ينجون بانفسهم وان هذا الشفاعه انها تكون بعد العبور على الصراط ومن عبر على الصراط دخل الجنه وان الناس انصرافهم من الموقف يختلف فالكافرون يذهبون الى جهنم ولا بدا حساب ولكنهم كما سبق أنهم يعرفون بأعمالهم ولهذا سأل اليهود ماذا كنتم تعبدون فقالوا نعبد عزيرا ابن الله وقال كذبتم فهذا من سؤالهم من السؤال عن الأعمال وعرضها فيكفي إذا كان الإنسان يعبد غير الله فإنه يكتب بهذا ولا ينظر إلى سائر عمله يدخل النار ومثل ذلك قال للنصارى الذين يعبدون عيسى ويزعمون انه ابن الله وهكذا الذين يعبدون الاوثان او يعبدون النجوم او غير ذلك وسبق انه يناديهم منادي من كان يعبد شيئا فليتبعه تبعوه لانه يمثل, يمثل لهم تمثل لهم معبوداتهم والطواغيت اللي يقول كان يعبد الطواغيت يتبع الطواغيت طواغيت هي رصنا كل معبود من دون الله فهو طاغوت ولكن إذا كان المعقود الذي يعبد من دون الله عبدا صالحا فإنه يؤتى بشيطان على صورته التي تصوروها حين عبدوه فيقال لهم هذا معبودكم اتبعوه اتبعونه إلى جهنم ثم ان الصراط ذكر اقسام الناس عليه منهم من يمر كلمح الطرف سرعه ومنهم كالبرق كلمح البرق ومنهم كالريح منهم كاجاود الخيل منهم كاجاود الركاب ومنهم من يركض ركضا ومنهم من يزحف يحبو مرة ويتعلق مرة ثم منهم من تخطف هذه الكلالين فقوله ناجم سلم يعني أن منهم من ينجو ويسلم من الخطف ومخدوش يعني منهم من يخدش ثم يسلم يمسكه الكلوب ولكنه يطلبه ومنهم من تمسكوا الكليب وتركيه بالنار هذا المكردس بالنار وهؤلاء هم أهل المعاصي عصاة اهل الكبائر والذنوب الذين التي اقترفوها في الدنيا ولم يتوبوا منها وماتوا عليها فهم ما كفرت عنهم الكوارث التي مرت عليهم في الموقف ولا في القبر الناس يختلفون لأنه منهم من يكون عذابه في القبر فقط وقد ينقطع قبل نهاية القبر وقد يستمر ثم يلاقي شدائد في الموقف ويكتف بهذا فلا يدخلوا النار ومنهم من يكفي ما يكفيه هذا فيدخلون في النار ثم ذكر أنهم أن المؤمنين يناشدون الله يقول ما أنتم بأشد لمناشدة في الحق تبين لكم من إخوانكم في المؤمنين في إخوانهم الذين سقطوا في النار يقولون يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا يصومون معنا ويحجون معنا ويعملون معنا حتى يأذن لهم فيقول اذهبوا وأخرجوا من عرفتم كيف يذهبون هل أحدث يذهب إلى النار ولكنها لا تكون عليهم مؤذية يذهبون فيخرجون ولا تؤذيهم هذه الأمور تختلف اختلاف, على اختلاف الناس وهكذا أهل الجنة لما قال الله جل وعلا في الذي يقول لأصحاب حينما يتساءلون لأنها الجنة يذكرون حالتهم في الدنيا وان كنا من قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم فمنهم من يقول يذكر ما مضى عليه في الدنيا فيقول لمن معه إنه كان لي في الدنيا قرين إنه كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين يعني اللي يصدق الرسل وآمنوا بهم يعني ينكر عليه إن هذا تصديق هذا لا معنى له يقول ثم يقول هل أنتم الطالعون يعني في النار كيف الطالعون وهم في أعلى الليين من أراد شيئا حصل له من على الجنة يقول فاطلع فراه في سواء الجحيم يعني راى قرينه بالدنيا الذي كان ينهاه عن الإيمان فرأاه في سواء الجحيم فصار يخاطبه فيقول تالله إن كت لتردين ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين يعني في النار فهكذا هؤلاء المؤمنون يقول الله جل وعلا لهم يذهبوا فأخرجوا من عرفتم من النار وهذا برحمة الله ولا أحد يذهب أو أحد يتقدم في طلب حتى يأذن الله له المؤمنون أذن الله لهم في الكلام قبل ذلك لا يتكلم من الرسل من في الحديث ولكن بعد هذا لما نجوا أذن الله لهم في الكلام أن يتكلموا فتكلموا وما الذي تكلموا فيه هو طلب نجاة إخوانهم الذين كانوا يعرفونهم في الدنيا ولهذا يقول بعض العلماء ينبغي للمسلم أن يكثر من اتخاذ الأخوان الذين قد مثلا يشفعوا له في الآخرة إذا حلقي في النار ثم يعودون مرة ثانية وهذا على حسب إيمانهم وهذا شيء يعلمهم الله به ان عندهم من الإيمان مقدار دينار والذين بعدهم نصف دينار والدنار قطعة من الذهب ثم بعدهم أدنى من ذلك فهذا شفاعة تتكرر فيهم ثم يبقى الذين ليس عندهم إلا أصل الإيمان أصله. لأن هذه الدينار ونصف الدينار هذا قدر زائد على أصل الإيمان الا الايمان لا بد ان يكون موجود والا لا يدخل الجنه كما مضى ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينادي يامر يا مناديا في المجامع الا انه لا يدخل الجنه الا نفس مؤمنه اما الذي ليس عنده ايمان اصلا لا يدخل الجنه اصلا ويكون في النار خالدا فيها ولا تنفعه شفاعه الشافعين ما قال جل وعلا في أيضا في موقف آخر أن أهل الجنة يسألون أهل النار يقولوا ما سلككم في سقر يقول ما الذي يلقاكم فيها فقالوا لم نكن من المصلين كيف بدأوا أول شيء لم نكن من المصلين ما كنا نصلي ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين يعني نلهو في هذه الدنيا ولا نعمل بما جاءت به الرسل أو ننظر فيه أو نهتم له وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين يعني أتاهم الموت وهم على هذه الحالة فهؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعي فهم في جهنم خالدون فيها أبدا والمقصود يعني عجائب الآخرة أن الله جل وعلا إذا أمر المؤمنين أن يذهبوا يستخرجوا اخوانهم من النار أن النار لا تضرهم وأنهم يستطيعون إخراجهم بأمر الله جل وعلا نعم وقال الإمام مسلم بسنده الحديث الذي مضى أنه يقول يأتيهم في صورة لا يعرفونه بها ففي هذا يثبت الصورة لله جل وعلا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم والصورة قد تطلق على الوجه فقط كما أيضا مر معنا أنه قال إن الله حرم الصورة على النار يعني الوجه والمقصود بهذا أثر السجود ف ثم قال فيأتيهم بالصورة التي يعرفونه بها كيف عرفوه بها جاء في صحيح مسلم ان في هذا الموضع الذي قبل هذا أنه قال فيأتيهم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة وهذا يتبين أنهم عرفوه أولا وهذا أيضا يدلنا على أنه أنهم رأوه عدة مرات في الموقف ليس مرة أكثر من مرة وهذه الرؤيه في الموقف بعضها امتحان وابتلاء فاذا معناه أن الموت لا ينهي التكليف يكون هناك امتحان في الموقف وامتحان في القبر كما مر معنا أن الإنسان أنه يسأل ويمتحن فيه فالسؤال فيه امتحان وفيه ابتلاء لهذا يسال عن امور ثلاثه يسال عن معبوده من كنت تعبد لا بد ان يتكلم بما كان يعبده ولا يستطيع ان يتكلم بغير هذا ثم إذا قال انه يعبد الله يقول الله جل وعلا يقول له السائل وبما كنت تدين تتدين العباده ماهي في اي شيء فاذا قال في الاسلام يقول من الذي جاءك بهذا فاذا قال الرسول انتهت الاسئله الرسول لكنه يساله عن الدليل يقول وما يدريك لا جاء قال هذا رسول الله محمد يقول له وما يدريك يقول قرأت كتاب الله وآمنت به فيقولان له قد علمنا لأنهم يعرفون المؤمن من غير المؤمن قد علمنا أنك مؤمن ثم يفتح له باب إلى النار أول شيء باب إلى النار فيقال انظر إلى مكانك لو كفرت بالله أما وقد آمنت بالله فانظر إلى مقعدك من الجنة فيقول دعاني أذهب بشر أهلي فيقولان له نم وسوف تذهب فيبقى في قبره يأتيه من روح الجنة ونعيمها وهو في حفرته في النافل في في المقبرة، فيكون قبره عليه يعني شبه الجنة، وإن كان لو فتح، لو وجد كما وضع، ما فيه حراك ولا فيه، ولكنه في نعيم لأن العبرة في هذا الروح، الروح تتنعم. الجنة والبدن له صلة لها صلة بالبدن لأن الروح أمرها غير أمر البدن والروح تعلقها تعلقها في البدن خمسة نوع نوع وهو في في بطن أمه في أحد يشعر يشعر يستشعر أنه كان في بطن أمه أما هذا تعلق ضعيف ولهذا ما يعرف ولا يدري النوع الثاني لما خرج الى الدنيا من بطن امه صار أتم فصار يستشعر ويعرف ويدري ويعلم ويحزن ويبكي ثم النوع الثالث في حاله النوم حالة النوم مفارقة الروح تفارق البدن ولكن ليست مفارقة كاملة فالنوم شبه الموت ولهذا يقول الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يعني يتوفاها فيمسك التي قضى عليها الموت يعني ما تذهب إلى بدنها ويرسل التي ويرسل الاخرى يعني التي هي نائمة الى اجل المسلم يرسلها الى وقت محدود ثم لا بد ان تقبض نوع الخامس تعلق الخامس الرابع وهو في قبره تعلق في القبر يعني هنا تنقلب الحاله في الدنيا الحكم والتصرف على البدن والروح تبع أما في القبر فتنعكس في القضية صب التصرف والذهاب والاباب واللال للروح والبدن تبع الله تعلق الخامس لما بعث من قبر هذا أكملها وأتمها فهو تعلق لا يقبل المفارقة تبقى لا تفارقه أبدا ف. ولكن سيأتي أن قوما من المسلمين إذا القوا في النار أنه أطلق عليهم أنهم يموتوا وهذا الموت ليس مفارقة للروح ولكنه فقد الاحساس رحمة من الله جل وعلا بهم وهذا قسم منهم ليس كله وأحوال الاخره كثيرة ومتنوعة نسال الله جل وعلا أن يلطف بنا فالأمور شديد جدا في أمامنا كيف في يعمل الانسان بينفرد بقبره وحده ليس معه إلا عمله ويلاقي أمور كبيرة جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر كيف بك إذا جاءك ملكان؟ صوت أحدهما كالرعد القاصف ومعهم معه مطرات من من نال لو ضرب به الجبل لنهد قال له عمر اكن في عقلي الان وحالته قال نعم قال اذا اكفيكه اكفيكهما الممر يكفيه, يكفيه المعلوم ولكن غيره قد يتلاثم ويقول ها ها لا أدري فيقال له ما دريت ولا تليت نحن ما دريت يعني ما علمت ولا طلبت العلم حتى تعرف ولا تلوت كتاب الله وتأملته وآمنت به فيعذب نسال الله قال الإمام مسلم بسنده عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود قال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس قال فتدعى الامم باوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك قال فينطلق بهم ويتبعونه ويعطي كل إنسان منهم منافق أو مؤمن ويعطى كل إنسان منهم منافق منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين يعني أنهم يكونوا في ظلمة وقع عليهم الظلمه ثم يعطون أنوارهم التي يسيرون فيها وهذا النور نور أعمالهم المنافق يعطى نور قلي ثم يطفأ فيبقى خور في الظلام ويقول المؤمنين انظرونا نكتبس من نوركم فيقولون لهم ارجعوا وراءكم والتمسوا نورا يعني في المكان الذي قسمت فيها الأنوار ولم ملمكم معكم يعني في الدنيا قالوا بلى ولكنكم ارتبتم يعني عندكم الريب والشك إلى آخره وهذه من الأحوال لكن قوله فيأتيهم الله الله يأتي حقيقة إليهم في الأرض ولكنه يأتي وهو على عرشه فوق جميع مخلوقاته لا يكون شيئا فوقه أصلا ففوقيته ملازمة لعظمته وجلاله فهو فوق الخلق دائما وأبدا ومر معنا أنه يقبض الأرض والسماوات بيده كلها الآية الأرض والسماوات التي يقبضها بيده صورنا نكون نكون في داخلها أو تكون شيء منها فوقه تعالى الله وتقدس هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء ولا بد من اعتقاد هذا. انه يكون فوق دائما وابدا وانه المجيء هذا مجيء يخصه وليس مثل المجيء اللي نعرفه نحن مثل المجيء للجالجسام التي اذا نزل من على علو يكون ذلك العلو فوقه هذا المخلوق أما ربنا تعالى وتقدس فهو اعظم واكبر واجل من أن يكون شيئا فوقه فهو فوق كل شيء دائما وأبدا ومثل ذلك يقال في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال إن ربنا ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي من الليل ثلثه فينادي وقال في رواية فيبسط يده هل من تائب فيتاب عليه هل من سائل فيعطى هل من مستغفر فيغفر له هذا من كرمه وجوده فهو ينزل سماء الدنيا وهو فوق عرشه بائن من خلقه لا يكون شيئا فوقه أبدا تعالى الله وتقدس الذين ما استساغت عقولهم هذا الأمر أول هذه النصوص بل حرفوها وقالوا والإتيان اتيان أمره أما هو ما يأتي أو إثيان ملك من الملائكة فهذا تحريف وإلحاد مثل الحاد الملحدين الذين الحدوا في أسمائه وصفاته نعم قال ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأه نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في السماء ثم كذلك ثم تحل الشفاعة فيشفعون حتى يخرج, حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره فيجعلون بثناء الجنة قالوا العلماء من الخير يعني زائدا على أصل الإيمان فالإيمان لا بد أن يكون ثابت القلب وإلا لا يخرج من النار نعم قال فيجعلون خير, خير الأعمال التي عملها هؤلاء الذين فرطوا في الواجبات تركوا واجبات التي وجبت عليهم وارتكبوا المحرمات مع وجود الايمان معهم انهم مؤمنون هؤلاء هم الذين دخلوا في مشيئة الله إذا شاء أخرجهم من النار جل وعلا نعم. قال فيجعلون بثناء الجنة ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب يعني المعنى أنهم احترقوا وصاروا فحم فهذا قال يخرجهم حمم حمم يعني فحم وهؤلاء هم الذين يموتون أما الكفار فتبدل جلودهم كلما نضجت جلودهم بدلوا غيرها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ولا رحموا ومع أن هذه ايضا ليست موت لأن الموت لا يأتي إلا مرة واحدة لا يموتون إلا الموتة الأولى موت ثاني ولكنها فقدوا الوعي وارواح موجودة في أبدانه تألم مثل ما يألم البدن قال ويذهب حراقه ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشره امثالها معها يعني يا ولدا اخر من يكونون في الجنه هكذا يكون نصيبهم اما الذين فوقهم لا يعرف ما الذي لهم ولا يعلمه الا الله جل وعلا نعم وقال الإمام مسلم بسنده عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه وابو مالك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تعالى الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل اخرجكم من الجنه الا خطيه ابيكم ادم لست بصاحب ذلك اذهبوا الى الى ابن ابراهيم خليل الله قال فيقول إبراهيم عليه السلام لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراء اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما فياتون موسى عليه السلام فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول, ويوم فيقول فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق فقال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفه عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز اعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير الا زحفا قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقه ماموره تاخذ من امرت به فمخدوش ناج ومكدوس في النار والذي نفس ابي هريره بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفة وقال ابن أبي الدنيا بسنده عن أبي موسى الأشعري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الله الامم في صعيد واحد فإذا أراد أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونه حتى يقحموا يقحمونه أن يقحمونهم النار ثم ياتينا ربنا ونحن في مكان رفيع فيقول ما انتم فنقول نحن المسلمون فيقول ما تنتظرون في فنقول ننتظر ربنا فيقول هل تعرفونه ان رايتموه فنقول نعم فيقول وكيف تعرفونه ولم تروه فنقول انه لا عدل له فيتجلى لنا ضاحكا فيقول ابشروا معشر المسلمين فإنه ليس منكم أحد إلا قد جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا وهكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الصمد وعفان عن حماد بن سلمة به مثله ولم يخرجه إنه لا, لا مثله ليس كمثله شيء هو السميع البصير وهم ايضا عرفوه في الدنيا بأوصافه التي تعرف بها إليهم أنه جل وعلا سميع بصير عليم وأنه كبير عظيم جليل وأنه لا أيس كمثله شيء تعالى الله وتقدس تعرفوه بأسمائه وصفاته وكذلك بأفعاله فهو لا يشبه المخلوق تعالى الله وتقدس نعم. قال ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب لكن من هذا الوجه. التي ذكر أنهم يمرون على النار من فوق النار، فمنهم المسرع، ومنهم المتوسط، ومنهم الساقط فيها. على على القول الصحيح من أقوال العلماء المقصود بقوله جل وعلا وإن منكم لا واردها. وهذا قسم وإن منكم يعني التقدير والله ما منكم إلا من سيرد النار فورودها مرورهم على الصراط وبعضهم قد يسكت فيها فإذا كانوا من فوقها من فوق النار فهم مردوها نعم قال ولكن روى مسلم من حديث سعيد بن أبي برده وعون بن عبد الله بن عتبة عن أبي برده عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا يعني هذا مثل ما مر كل واحد من بني آدم مكتوب له مقعد في النار ومقعد في الجنة فإذا آمن يعني بدل مقعده ورثه أهل النار وأهل الجنة يرثون مقاعد أهل النار في الجنة لهذا يقول خسروا أهليهم وأنفسهم أهليهم أهليهم اللي في الدنيا الذي يعدوا لهم في الجنة خسروهم وانفسهم أكبر خسروها لأنهم ألقوا في النار نعم قال فصل في ذكر الصراط غير ما ذكر آنفا من الأحاديث الصحيحة قال ثم ينتهي الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط وهو جسر على جهنم كما تقدم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال هم في الظلمة دون الجسد قال وفي هذا الموضع يميز المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون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 يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور جاء أمر الله عن الموت حتى جاءهم الموت وهم على هذه الحالة غروا وغتروا بذلك لأنهم يسمون المؤمنين شفها ويرون أنهم هما العقلاء عندهم التعايش مع كل واحد هو العقل مرة يلاقي المؤمن بوجه ويلاقي أخوه الثاني بوجه آخر وهكذا عاشوا في الدنيا في شك وريب وتردد بين الحق والباطل مرة يتبين لهم مرة يطفو وينتهي فهم ماتوا على هذه الحالة ويبعثون على ذلك أيضا يبعثون على هذه الحالة ولهذا قال جل وعلا يوم يبعثهم الله جميعا يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء يعني يحلفون لله أنهم ما عملوا كذا وأنهم على كذا وهم كاذبون كما يحلفون للمؤمنين في الدنيا وهم كاذبون لأن الإنسان يخرج من هذه الدنيا على عقيدته وما كان يعمله لا يتغير تتغير حاله آه. قال فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير آه. وقال تعالى يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال الحافظ أبو الحسن الدار رحمه الله بسنده عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جهنم محيطة بالدنيا والجنة من ورائها ولذلك صار الصراط على جهنم طريقا إلى الجنة ثم قال غريب من حديث مجاهد عن ابن عمر لم يروه عن عبيد المكتب غير قيس وتفرد به حمزة ابن زياد عنه وقال البيهقي بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال يجمع الله الناس يوم القيامة فينادي مناد يا أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم أيولي كل إنسان منكم من كان يتولى في الدنيا قال فيمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان, شيطان عزير حتى تمثل لهم الشجرة والعود والحجر وغير ذلك ويبقى أهل الإسلام جثوما فيقال لهم ما لكم لم تنطلقوا كما انطلق الناس فيقولون إن لنا ربا ما رأيناه بعد قال فيقال فبما تعرفون ربكم ان رايتموه قالوا بيننا وبينه علامة ان رايناه عرفناه قيل وما هي قال قيل هي قالوا يكشف عن ساق قال فيكشف عند ذلك عن ساق قال فيخر من كان يعبده ساجدا ويبقى قوم بهورهم كصياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون ثم يؤمرون فيعرفون رؤوسهم فيعطون نورهم على قدر أعمالهم قال فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه ومنهم من يعطى نوره دون ذلك بيمينه حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفئ مرة إذا أضاء له قدم قدمه وإذا طفئ قام قال فيمرون على الصراط والصراط كحد السيف دحض مزله فيقال لهم امضوا عليه على قدر نوركم فمنهم من يمر كانقباض الكوكب ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالطرف ومنهم من يمر كأشد الرجل ومنهم من يرمل رملا فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه تخر يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار قال فيخلصون فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد الذي أراناك لقد اعطانا الله ما لم يعطي أحدا قال مسروق فما بلغ عبد الله هذا المكان من هذا الحديث إلا ضحك فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن قد حدثت بهذا الحديث مرارا كلما بلغت هذا المكان من هذا الحديث ضحكت فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه مرارا فما بلغ هذا المكان من هذا الحديث إلا ضحك حتى بدا حتى تبدو لهواته ويبدو آخر ضرس آخر من أبراسه لقول الإنسان أتهزأ بي وأنت رب العالمين فيقول لا ولكني على ذلك قادر قال البيهقي هكذا وجدته في كتابي وهذا منكر الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانا إذا ضحك بهذه الصفة كان ضحكه تبسما وإذا اشتد ضحكه ظهر سنيته فقط ما أن يضحك حتى يفتح فاه وحتى تخرج لهواته فهذا ما صار ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال وقد رواه غيره فذكر اخر من يدخل الجنة وقوله تعالى له يا ابن آدم أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها فيقول أتهزأ بي وأنت رب العالمين قال ابن مسعود فيقول الله سبحانه لا ولكنني على ذلك قادر وقد أورده البيهقي بعد هذا من حديث حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود فذكره موقوفا قال البيهقي <تصفيق> الله